ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به حظا مما ذكروا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قل يُبين لكم مما كنتم تُخون من الكتاب، يُبين لكم كثيرا مما كنتم تُخون من الكتاب،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 114. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 117. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير